ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أوفوسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أوفوسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمم